هَذِهِ سَبِيلِي ادْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا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 يضرب النار سبحان الملك سبحان الملك الحليم سبحانه وتعالى اللي ماشي كشف شارع عدى حدود ربنا ولا لا اللي سمع الاذان وما رضاش يصلي لغايه ما جه وقت الاذان اللي بعده عدى حدود ربنا ولا لا كام مره عدنا حدود ربنا يا جماعه كام حد من حدود ربنا احنا معدينها يا جماعه تذكر قبل ان تعصي تذكر قبل ان تطلق بصرك للحراب تذكر قبل ان تبد يدك للحراب تذكر قبل ما تعمل اي معصية ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها افتكر, افتكر حاجه كتير قوي. تذكر قبل ان تعصي انها مش لاق يا جماعه شوفوا ربنا بيقول ايه وكم كام ياما ياما وكم قسمنا من قريه اططم مصطى وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه كانت تاريخ وعهد وانشاننا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا او لما حسوا ان الارض بدات تتزلزل ان السما بدات تتلبد بغيوم شكلها غريب الشكل بقى غريب الريح بقت غريبه الجو في حاجه جايه في حاجه احنا في خطر فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون كل واحد بيجري في اتجاه كل واحد عايز ينجو كل واحد حاسس ان في خطر وعايز يهرب باي طريقه لا تركضوا وارجعوا الملائكه ناس هتروح فين هتهربوا من قدر ربنا فين لا ترقدوا وارجعوا الى ما كنتم اه فلما احسوا باسنائبهم منا يركضون لا ترقدوا وارجعوا تعال انت وهو انت ههربان فين انت رايح على فين انت كنت بتحصر ربنا وفاكر انك انت هتلاقي مهرب او منجا من الله سبحانه وتعالى سبحانه فما فما زال قالوا يا ويلنا ان كنا ظالمين حدني صرخ كل واحد قاعد يصرخ المنظر اللي احنا مش شايفينه دلوقتي ان الملائكه كل من الملائكه متولية واحد من القوم دول كلهم ومعركه بتدور وهو بيحاول ينجو وبيحاول يفلت منهم لغايه ما يقضوا عليه تماما والمنظر النهائي فما زالت تلك دعواه حتى جعلناهم حصيده حصيدا خامدين منظر جثث كله اصبح جثث خامدة خامدين بعد ما كانوا نار موقده بعد ما كانوا متوقدين بالحركه خامدين كل حاجه انتهت الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه عايزك تركزي معايا الاهي بعدها ربنا بيقول ايه وما خ لقن السماء والارض وما بينهما لاعبين هي دي مصيبه الانسان انه افتكرها لعبه هو ده اللي ضيع دول ربنا بيقول لنا اللي ضيع دول انهم فاكرينها لعبه انهم افتكروا ان انا خلقتهم وخلقت الدنيا دي كلها عشان يجوا يلعبوا مش عشان يجوا يعبدوني يبقى انت فاكرها لعبه تذكر قبل ان تعصى مش لعبه مش لعبه ابدا تذكر قبل ان تعصى ولا تسوى والله والله الدنيا دي ولا تسوى اثر من اثار بني اسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام كان واحد من اليهود وكان معاه ثلاث فراح يصلي لله سيدنا عيسى عليه السلام فاليهودي طمع في رغيف من الثلاثه كيلو سيدنا عيسى رجع فقال له هذان رغيفان فين الثالث فقال له والله ما كان إلا رغيفين فسيدنا عيسى سكت فجاب ظبي ذبحه ثم بإذن الله احيا فالراجل بهت بهت قال له بالله اراك هذه الايه من اكل الرغيف الثالث مين اللي كان ما كان الا رغيفا يتكل النبي ومش عيلت فوق كمان بعد كده سيدنا عيسى خدوه مشوا على نهر نهر على الميه مشوا الراجل بهت قال له بالله هذه الايه من اكل الرغيف الثالث قال له ما كان إلا رغيفين في ناس ما بتفوقش يا جماعه في ناس ما بتشوف علامات وانذارات ورسائل ما بتفوقش ما بتستيقظش ما بتتفكرش قبل اي معصيه سيدنا عيسى ومشي معاه لقى ثلاث حتت ذهب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 وقطعه ليه وقطعه لمن اكل الرغيف الثالث قال له انا انا اللي اكلت الرغيف الثالث انا اللي كلت وانت بتصلي يا سيدنا يسال له خلاص كده خلاص اذا خذ الثلاثه ولكن لا تصاحبني الراجل ما فكرش هو كسب ايه وخسر ايه مفكرش. موم فلوس كاد بص للذهب بنظره جنون واحد يجري ياخده ويجري ويكري ويبعد خد الفلوس بقى مليونير هابني فيلا وهعمل وجيتها رخام واقفه فيلا فلان الفلاني هجيب عربية احدث موديل هتجوز اجمل واحده ولادي اللي هخلفهم ادخلهم مدارس اجنبيه فلوس وهو بيجري تلات حراميه شافوه ثلاثه رصاص انتوا شايفين ده بقى دهب دهب وانتوا مستنيين ايه هجموا عليه بالسيوف انتوا عايزين مني ايه انتوا عارفين ده طب خلاص نبريب انا طبت الى الله خلاص انا رجعت خلاص يا رب يا رب انا مش عايز اموت كده يا رب طب خدوا الداب وسيبوني اعيش خل... خلاص خلاص قتلوا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 ليه مبوش ثلاث قصدك ايه قصدك انت عارف قصدي دول اصحابك هيبقى معاك فلوس اكتر وهتسكن في عماره افخم ويبقى العربيه اكبر ويبقى الذهب اللي معاك اكتر وتبقى غني اكتر بس دول حبايبك حبيبك هو المال حبايبك منين طب عمل ايه اتصموا وسموه وحطوا لهم في الاكل الاثنين التانيين قاعدين يرقصوا فرحانين صاحبنا هيجي الوقت وكل واحد ياخد حته ذهب واحد قال للثاني طب ليه ليه ما يبقاش الذهب بتاعنا احنا لوحدنا قصدك ايه انت عارف قصدي كويس ده صاحبنا هيبقى معاك فلوس اكتر وعماره اكبر وعربيه افخم وزوجه اجمل وذهب اكتر بس ده حبيبنا حبيبك هو المال حبيبتك الدنيا ما تعرفش حد غيره طب نعمل ايه اول ما الاكل معاه اول ما جه هجموا عليه ايدوه وجايين يقتلوه توعوا فين ايه انتوا عايزين حته الدهب خدوها خدوها بس ما انا مش عايز اموت كده يا رب انا يا رب. يا رب خلاص انا سبت خلاص انا رجعت خلاص قتلوا ذبحوا انسان من لحم ودم وسقطت الجثه الثانيه جنب الجثه الاولانيه والاثنين بينضفوا دم والاثنين واقفين يرقصوا في حتتين الدهب بتاعه حته الدهب بينا في اليونيرات هنسرق الدنيا كلها لغايه ما نبقى اغنى في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 ما موتش كده لا ما نقابلش ربنا كده خلاص يا رب خلاص وقع الاثنين جستين بينزفوا دم وبيرجعوا دمهم بقهم من السم اللي كلو اربع جسس الاربعه بينزفهم عدى سيدنا عيسى شاف اربعه مقتولين وشاف ثلاث حتت ذهب مرميه يا هي دي الدنيا اللي الرسول عليه الصلاه والسلام في الاخر عليها ثم يدعونها فلا ياخذون منها شيئا يا فلا ياخذون منها شيئا يا جماعه يا جماعه الموضوع انتهى يا جماعه ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا مش هتاخد حاجه معاك ولا تسوى تذكر قبل اطعاسي ان انا عايزك تفتكر كل معصيه عملتها اصغر معصيه ممكن تود ورا الشمس والله العظيم الشاب اللي كان ماشي في الشارع ولقى بنت جميله معديه بص لها يبص ولا لا وهو بيبص واحد بتاع عربية قروا معدي نزل بالكرباج على الحمار نزلت على وش صاحبنا راح لشيخي عيط له شوف وشي شكله ايه الحمد لله ده انا كنت هتعمي قال له يا ابن احمد ربنا ان ربنا وراك كرباج الدنيا قبل ما تشوف كرباج الاخره يا جماعه احنا عايزين معصيه ثالثه عدل اللي عملناها زمان ما عدتش ما عدتش لو ما تبناش منها مفيش معصيه بتعدي من غير ما فيش معصيه بتعدي من غير عقوبه في الدنيا قبل الاخره انا اعرف والله يا جماعه شباب كانوا بيشربوا مخدرات اتدخلوا المستشفى مستشفى الامراض النفسية والعقليه بسبب المخدرات انتم ربنا سبحانه وتعالى كان في احد الشباب في شارع من الشوارع وكان الشاب ده والعفو بالله معقل للزنا بيقع في الزنا كتير جدا وكان شاب بجماله ووسامه وشياكه واو واو صاحبي اللي بيحكي لي اللي من نفس الشارع بيقول شافه مره وهو بيقول لاهلهم قطعه